ha tamam bu lan şaka olacak sınavına Allah elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim maliki yevmiddin iyyake naabudu ve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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات كثيرا والذاكرات أعد لهم اعد لهم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 ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حاسبا مَنْ كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن الرسول الله وخذ من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 them <laughs> وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذهم ودع أذىهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً يا أيها الذين آمنوا إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتمهن ثمّ قلّقتموهنّ يوم قبل أن تمسوهنّ فما لكم فما لكم عليهن من عدّة تعتذرونها؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما, مما أفاء الله عليك وبنات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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن, ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهم ولا ما ولا ما ملكت أيمنهن.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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة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 وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَ السَّدِيدَ يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ثَأَذَفَوْا زَعْمَاءً عَظِيمَةً إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين وال المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا ت وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة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 هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم؟ إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد.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 شاء نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد ممنين. ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال وَأَبِّ مَعَهُ الْطَّيِّرُ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَديدَ أَنِّي عَمَلْتَ سَبِغَاتٍ ساب وَقَدْرٍ فِي السَّرْطِ وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسأل وأسألنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربيه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدير الراسيات يعمل آل داود شكران وقليل من عبادي الشكور. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مادا لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتٍ فَلَمَّا قَرُبَتِ الْبَيِّنَةُ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتا لعي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتين لهم جنتين ذواتين أكل خمتي وأسلو شيء. وَشَئَ إِنَّ سِدْرَ يَوْمٍ ذَلِكَ جَزَائِي بِمَا كَفَرُوا فَلَنُجَازِيَنَّهُمُ الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلقان إلا, إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظا قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ ظَهِيرٍ ولا ترفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء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 يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ, عما كان يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إن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 فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما عيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 وَأُقِذُوهُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَّنَوّشَ وَأَنَّ لَهُ مُتَّنَوّشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا, مثنا وثلاث وارباع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 فَمَنْ يُزَيِّنُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ سَرَاءَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالارض بعد موتها كذلك النشور ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرتعوا والذين يمكرون أي آت لهم عذاب شديد ونكر أولئك هو يدور والله خلقكم من طرابع ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا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 أَوَمِن كُل تَاكُلُونَ اللَّحْمَ الطَّرِيَّ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيًّا تَلْبَسُونَهَا وَتَرِفُّ الْكَفِّ فِي مَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 جاءتهم رسلهم بالبينات بالزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما؟ فأخرج نبيه، فأخرج نبيه ثماراً مختلفاً ألوانها، ومن الجبال جدداً، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، بسوط ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ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 من ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقامات من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين كفروا لهم نار جهنم يقض عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وما يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُم على بَيِّنَةٍ مِّنْ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر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 الله <تصفيق> السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسك هما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم لئن جاءهم نذير ليكون أهدا من إحدى الأمم فلما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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما تركوا ما ترك على ظَهْرِيَ من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعبادي بصيرا يا سين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 أغلالا في إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن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 وَالْضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ رَسَلْنَا إلَيْهِمْ مُصْلِينَ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون